س اللهم ن سبحانه جنائا أنت ك ا اللهم أثنيت نفسي على صل على سيدنا محمد الفاتح لما أ ل ق ى والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق, والحق والهاد الى ا ل ص ل ا ة المستقيم صلى الله عليه وعلى, وعلى آ ل ه وصحبه حق قدره ومقداره العلم و ي ن التعلم والتعليم و ا ل ا س ت ف ا ر ه و ا ل ع ب ا د ة و ح ت ى على التمشك بكتاب الله تعالى و س ن ة رسولي و بؤره الهدى و تلاته على ا ل خ ي ر ا ه و م و ب تواميه و ت ا م ه و تواميه و م ي ه ا ت و ا م ه و ت و ي ه و ت و ا م ه و تواميه و تواميه و ت و ي ه و ت و ا م ه و ت و ا م ه و تواميه ا م ي ه و ت و ا م ه ا ل ي ه تواميه و تواميه و ت و ا م ي ا ل ي ه تواميه و تواميه ا م ي ا م ي م س ه و ت ا ل ي ا م ي ه م ي و م ي ه و ا م ي ه و ا ل ي ه ا م ي و ا م ي ه و م س ه و ت ا ل م ن ا س ب ه وهذا المسلك هو أ ه م المسالك وهو أ ص ع ب ه ا وادقها و إ ل ي ه يرجع غالب القياس ف إ ن ا ل ع ل ة لا بد أ ن تشتمل على ح ك م ة و ا ل ح ك م ة التي تشتمل عليها ا ل ع ل ة هي حينئذ إ ذ ا اشتملت ا ل ع ل ة على ح ك م ة ح ي ن ئ ذ بلا شك أ ن هذه ا ل ع ل ة ستسمى بوصف مناسب وصف و هذه ا ل ع ل ة تسمى ب ا ل م ص ل ح ة ل أ ن قلنا لهم سائر ا ل أ ح ك ا م ا ل ق ي ا س ي ة تعود إ ل ى ا ل م ص ل ح ة ا ل ق ي ا س ي ة ا ل م ص ل ح ة ا ل ق ي ا س ي ة أ و ما يسمى بالمصلحه طيب أ و ل ما سنتعرف عليه هو تعريف ليش؟ تعريف ا ل م ن ا س ب تعريف ل ي ش المناسبة ي ق ر أ و ا اسمنا アメリカの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 سمي به ذلك ل أ ن مناسبته ا ل ب ص ة يخال ان يظن أ ن ا ل ب ص ة ع ل ة ويسمى بالمسرحه وبالاستدلال و ب ر ع ا ي ة المقاصد أ ي ض ا قال المسرق الخامس من مسالك ا ل ع ل ة المناسبه قال وهي في اللغه م ل ا ء م ه ناسب شيئا يعني لا ا م ه لا يقصد و اصطلاحا قال م ل ا ء م ة الوصف المعين للحكم ب أ ن تكون ما بين الوصف و الحكم م ل ا ء م ة يعني أ ن هذا الوصف يصلح ل إ ن ا ق ة الحكم به أ و أ ن هذا الوصف مناسب ل إ ن ا ق ة الحكم به فمثلا ق ل س م ي عندي حكم حرمه الخلق الوصف ايش العله الاسكار هناك م ن ا س ب ة بين القسمعين بين ح ر م ة الخمر كول الخمر حرام وبين الاسكار لماذا لان الاسكار يؤدي الى ا ز ا ل ة العقل و ا ز ا ل ة العقل、تمام. تنافي م م ا ت مقصود الشارع تنافي مقصود الشارع ا ذ ا فهي مفسده وهذه ا ل ح ر م ة س ت س ي ل هذه ا ل م ف س د ة أ و لا س ت س ي ل هذه المفسده وستدفع هذه ا ل م ف س د ة ودفع المفسده هو المصلحه دفع ا ل م ف س د ة هو ل ي ش هو ليس طيب ت ز م ي طيب قالنا ايش قالنا إ ذ ن المناسبه ان ي ق و ن بين الوصف المعين للحكم والحكم م ل ا ح م ب أ ن ي س ت م ل على ح ك م ة تجعله مقصودا ل ل ي ش الشارع طيب ق ا له ما ي ع ل م من تعريف المناسب لاتي و ساتي قال و يسمى هذا المسلك ب ا ل ا خ ا ل ه سمى هذا المسلك ب ا ل إ ا خ ا ل ه ت ك س ر الهمزه و ب ق ا ئ د ل م ح ل و ل قال تمام و يسمى المخيل المسلك بالمخيل لماذا ل أ ن ه يخال و ان ب ي واسطته أ ن هذا الوصف هو ع ز ة الحكم و قال أ ن هذا الوصف هو ع ل ة ل ع ش هو عله طيب لهذا يسمى م ن إ خ ا ل ة طيب قال وهذا سماه بسيدنا الامام الشافعي ولهذا عندك في كلام الشافعي ياتي ولا تمام ولا يلتفت إ ل ى مخيل تمام بحث عن مخيل معنى مخيل يعني وصف مناسب ل ل ح طيب ق ا ل كما ذكره الاصل سماه الخامس ا ل م ن ا س ب ة و ا ل إ خ ا ل ه ع ب ا ر ة جمع الجوامع قال الخامس ا ل م ن ا س ب ة و ا ل إ خ ا ل ه سمي بها قال ل أ ن ه بم لان بمناسبته ا ل و ص ف ة تمام ل أ ن بمناسبته ا ل و ص ف ة يخال ويظن أ ن الوصف عله ا ل آ ن ب يتكلم لنا على تسميات هذا المسلك قال ويسمى هذا المسلك ب ا ل م ن ا س ب ة و ي ش م ى ب ا ل م ص ل ح ة ي د شهد ما بين س ت د ا ت راح شهد ما ب ي ل مقاس اربا ل أ ع شهد ما بين ت ق ل د ا مقاس ت م ي ا ت ا ل ر ب ي ش ل ه ذ ا ا ل ما ل ة أ م ب ا ل م ص ل ح ة ت م ا م ا ل ل م ص ح ة م ا هل ي ا يقول لك سميعت للاشي ح ة هذا المسرح ام ل ا ا ي ما بين مصر حا و ست عشر قال سيدنا ا ل إ م ا م الغزالي تمام ركز ن ي أ م ا ا ل م ص ل ح ة فهي ع ب ا ر ة عن جلب م ن ف ع ة أ و دفع م ب ر ه و لسنا نعني بها ذلك ف إ ن جلب ا ل م ن ف ع ة و دفع ا ل م ب ر ه مقاصد ا ل ق و صلاح القلب ت ح س ي ن مقاصد لكن نعني ب ا ل م ص ل ح ة ايش تعني ب ا ل م ص ل ح ة يا إ م ا م ا ل م ح ا ف ظ ة على مقصود الشرع إ ي ش مقصودنا ب ا ل م ص ل ح ة ا ل م ح ا ف ظ ة على مقصود الشرع قال و إ ن م ا نعني ب ا ل م ص ل ح ة ا ل م ح ا ف ظ ة على مقصود الشرعي و مقصود الشرعي من الخلق خ م س ة فهو أ ن يحفظ عليهم دينهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه ا ل أ ص و ل ا ل خ م س ة فهو م ص ل ح ة و كل ما يفوت هذه ا ل أ ص و ل فهو م ف س د ة و نفعها م ف س د ه إ ذ ن كل ما يفوت هذه ا ل أ ص و ل يسمى ما لا مفسده ايات معا إ ز ا ل ة العقل السكر مؤدي إ ل ى إ ز ا ل ة العقل أ و لا يؤدي إ ل ى مفسده او لا إ ذ ن دفع هذه المفسده بتحريم الخمر م ص ل ح ة أ و ليس مصلحه مصرح المهم أ ن ا أ ر ي د ك أ ن تعلم و تعرف أ م ا م انا أ ر ي د ك أ ن تعلم و تعرف أ ن هذا مسلك ا ل م ن ا س ب ة ع ب ا ر ة عن م ن ا س ب ة الوصف للحكم ل ا ن يشتمل الوصف على تمام ح ك م ة تبين أ ن هذا الوصف مناسب لان يناقضه الحكم مناسب لأن ا ل آ ن ا ن ا ط ه ح ر م ة الخمر بالعسكري وصف مناسب وصف مناسب طيب قال قال ويسمى ق ويسمى استخراجها ل و ي م ى ا س لا بل حرمه قدري سنتكلم عن تخريج المناطق تخريج ليش المناطق أ ه معنى تخريج المناطق هو استخراج العلم لاداء ب مناسبه تخريج العلة المناسبة. استنباط العله المناسبه يسمى تخريج المناطق تمام اه معنى المناطق يعني ما, ما تعلق به الحكم الموضع الذي انيط به الحكم وتعلق به الحكم اذا انا الان بيشرح لك ايش تخريج المناطق أول نرجع للاسف او نرجع للتسميه توالي يسمى بالمصلحه واضحه يسمى بالاستدلال هناك من يسميه ب ا ل ر ع ا ي ة المقاصد و لهذا ماده مقاصد ا ل ش ر ي ع ة و ما يتحدث عنه في أ ص ل ا ل ح ا ض ر كله يرجع إ ل ى هذا ي ر ج ع الى مسلك ا ل م ن ا س ب ة طيب ا ل آ ن تخريج المناط هذه ا ل ن ق ط ة الاولى ا ل ن ق ط ة الاولى تعريف المناسبه و م ل ا ء م ة الوصف المعين لل... اثنين تسمياتها ا ل م ن ا س ب ة ا ل م ص ل ح ة الاستدلال تخريج المناط تمام و ر ع ا ي ة المقاس ي الان تخريج المناط يعني وهو أ ص ع ب و أ د ق و اغمض مباحث ا ل أ ص و ل لماذا ي س م ع ن ا ل <تصفيق> أ ن المجتهد ي س ت م ب ط القسم ع ليس وصفا م ل ف و ض ا مثل ا ل إ ي م ا ن هنا سيستنبط س... وصف مستنبط هذا الوصف المستنبط مشتمل على ح ك م ة هذه ا ل ح ك م ة تجعل هذا الوصف مناسب ل إ ن ا ق ه الحكم به إ ذ ا عندك و ص ل وعندك حكم وعندك حكمه كماشية؟ ا ث ل تمام ا ل آ ن عندي ح ر م ة الخمر ا ل آ ن وجدت انا ح ر م ة الخمر حرام دلنا دليل على أ ن الخمر حرام تمام إ ي ش عله ح ر م ة الخمر بحث المشتهد بحث المشتهد فوجد أ ن عله الخمر تمام ا س ت ق ر أ ا ل أ و ص ا ف ا س ت ق ر أ ا ل أ و ص ا ف ف ك س ا س ت ق ر أ ا ل أ و ص ا ف ا ل خ ب ر إ م ا لشدتها تمام اما ل ل إ س ك ا ر فيها اما اما ا ل م ه م وجد بين ا ل إ س ك ا ر والحكم مناسبه ا ل إ س ك ا ر والحكم م ن ا س ب ف إ ن ا ل إ س ك ا ر يؤدي تمام إ ل ى إ ز ا ل ة العقل و ا ز ا ل ة العقل يتنافى ا س م ع ي يتنافى ن إ ز ا ل ة العقل يتنافى مفوت لمقصد من مقاصد الشريعه ة مفوت من مقاصد الشريعة. اذن ص د الشريعة ا ز ا ل ة العقل م ف س د ة إ ز ا ل ة العقل م ف س د ة إ ذ ن نحتاج إ ل ى أ ن ندفع هذه الى ا ل م ف س د ة بماذا سيتم دفع ا ل م ف س د ة ب ح ر م ة ا ل ح ر م ة سيجعله ي ن س ج ر ما يرتكب هذه ا ل م ف س د ة او لا و عندنا ا ل ق ا ع د ة أ ن دفع ا ل م ف س د ة هو ماذا دفع ا ل م ف س د ة هو كما عرفنا من كلام سيدنا الغزالي اذن إ ن ا ق ه إ ذ ن هل هذا وصف ا ل إ ذ ك ا ر مناسب ل ح ر م ة الخبر مناسب او ليس مناسب مناسب اذا نركب سبعين لا ي ق ر أ و يسمى و يسمى استخراجها هي ا ل ع ل ة ا ل م ن ا س ب ة تخريج المناه ل أ ن ه إ ب د ا ء ما نيط به الحكم ف ا ل م ن ا ت من النوط وهو التعليق أ م ا تنقيح المناه و ت ح ق ي ق ه ف س ي أ ت ي ا ن وهو أ ي تخريج ا ل م ن ا ت تعيين ا ل ع ل ة ب إ ب د ا ي ه اي إ ظ ه ا ر م ن ا س ب ة بين ا ل ع ل ة ا ل م ع ي ن ة والحكم مع الاقتران بينهما كالاسكار في خبر المسلم كل مسكر حرام فهو ل إ ز ا ل ت ه العقل المطلوبة حفظه مناسبه ل ل ح ر م ة و ق د ق ت ر ن ا بها وخرج ا ب إ ب د ا ء ا ل م ن ا س ب ة ترتيب الحكم على وصف الذي و من أ ق س ا م ا ل إ ي م ا ن وغير ذلك ك ا ل ق ر ض والشبه و ب ا ل ا خ ت ر ا ن إ ب د ا ء ا ل م ن ا س ب ة في المستبقى في الصبر طيب. قال قال وهو اي ت ق ر ي ج المناطق وهو اي ت ق ر ي ج المناطق قال و يسمى استخراجها ت ق ر ي ج المناطق يعني يسمى استخراج يعني استنباط استنباط ماذا أ ي ع ل ة ا ل ع ل ة ا ل م ن ا س ب ة العله مناسبة يعني الوصف الذي اشتمل على معنى مناسب طيب تخريج المناطق ك ل م ة المناطق تمام اسم مكان مفعل يعني المكان الذي انيط الحكم به وتعلق به الحكم ف أ ث م ر الحكم قال تخريج المناطق ل أ ن ه إ ب د ا ع أ ي إ ظ ه ا ر ما نيط به الحكم يعني الموضع الذي تعلق به الحكم قال فالمناطق من الموت و هو التعليق تعلق قال أ م ا تنقيح المناطق و تحقيقه فساديا عندنا ثلاثه اشياء عندنا تحقيق المناطق عندنا أ و ل شيء تخريج المناطق و هو أ ص ع ب ه ا و أ د هو ا ه و استخراج ا ل ف ق ي للعلة المناسب استخراج الفقير المجد ت ه المطلق ل ل ع ل ة المناسب ة اثنين تحقيق المناطق تحقيق تنقيح الماء ن بمعنى تهديد ب ه من ك ل م ا ل ا ي ص ل ح ل ل ع ل ل هذا ن س م ي ه تنقيح الماء ن ا ل ت أ ك د من وجود ا ل ع ل ة في الفرح أ ص ا ر ت عندنا كم أشياء ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء كلها س ت أ ت ي و ذكرها سيدنا الغزالي في المستصفى ذكرها يتكلم على تحديد المناط و تخريج المناط الاجتهاد الثالث ورق الاجتهاد الثالث هو في تخريج مناط الحكم و استنباطها مثاله أ ن يحكم بتحريم في محل ولا يذكر إ ل ا الحكم و المحل ولا يتعرض لمناط الحكم و حله مثل الخمر حرام ابدا ً ما ذكر ما ذكر ا ل و ص ف ة و مثل الربا في المرء قال فنحن يقول سيدنا غدال ن س ت ن ب ت بالراي والنظر ا ل ع ل ة فنقول حرمه لكونه مشكرا وهو ا ل ع ل ة ونقيس عليه ا ل ن ب ي وحرم الربا في البر لكونه مطعوما نقيس عليه ا ل أ ر ز والزبيب ويوجب العشر في البر نقول أ و ج ب ه لكونه بوتا فنلحق به, به ليش الأقوال فهذا هو الاجتهاد الدياسي الذي عظم فيه الخلاف و أ ن ك ر ه أ ه ل الطاهر و ط ا ئ ف ة من معتزله ة إ ي مقداد ن معتجلة إيش؟ من معتجلة, معتجلة, معتجلة ل ل هذا نسميه ه ا ا ا ج ت و تنقيح مناطق الحكم معناها يعني ت ه د ي ب العلم تمام صارت عندنا كم اشياء ث ل ا ث ة ا ي ش عش ث ل ا ث ة اشياء طيب هذه ذكرها سيدنا الغزالي في م ق د م ة كتاب ا ل ي ا س م ت كتاب ا ل ي ا س ذكر سيدنا الغزالي هذه ث ل ا ث ة اشياء طيب عندنا عرفت الان و س أ ت ي معنا ان شاء الله تنقيح المناطق تحقيق ا ل ا ش تحقيق ا ل م ن ا ط ي طيب بعد ما عرفتم هذا قال طيب قال وهو أ ي تخريج المناطي إ ب د ا ء يعني إ ظ ه ا ر تمام م ن ا س ب ة ا ا معنى م ن ا س ب ة يعني حكمه ا ل ح ك م ة يعني ا ل م ص ل ح ة ا ل م ص ل ح ة يعني مقصود الشارع من الخلق إ ش ي أ ن يحفظ على الناس دينهم و أ ن ف س ه م و أ ع ر ا ض ه م و أ م و ا ل ه م تمام طيب ق ا ل م ن ا س ب ة بين ا ل ع ل ة ا ل م ع ي ن ة التي اظهرها والحكمه إذن... اذن يظهر ع ل ة تمام ويبين يبين ا ل ح ك م ة يبين له ا ل ح ك م ة طيب ق ا ل م ع الافتراض بينهما ك ا ل ا ت ر ا ن لا معنى مع الافتراض مع لا تحسب أ ن الافتراض ا ل ن و ل ا ب الافتراض لفظي لا حتى لو ك ا ن الافتراض استنباط هناك في الامه ا ق ت ل ا ن و ص ف ا ل ملفوظ لكن هنا مطلق ا ل إ ق ت ل ا ن طيب أ ق و ل يا أ س ت ا ذ هناك ا ل إ ي م ه يعني اذا ن ايش الفرق بينه وبين ا ل م ه فرق تمام فرق بينه وبين الامه هل تشترط المناسبه هل تشترط المناسبه في الامه لا هل تشترط مناسبه الوصف للحكم لا سواء ناسبه أ و لم يناسبه لكن هنا لا يكون عله إ ل ا إ ذ ا كان الوصف المستبط مناسبا ل ل تمام طيب أ ن ا ن ق ر الان في ضرب ل ن ا مثال قال يعني في خبر مسلم قال إ س ك ا ر ي في خبر مسلم كل ه مشكل حرام هذا المثال كل ه مشكل حرام اجتمع في ا ث ن ي ن اجتمع فيه ا ل ا ي م ة و اجتمع فيه المناسبه يكون أ و ل ا اقتران وصف ملفوظ بالحكم هذا إ ي م ة أ و لا و كون هذا الوصف الملفوظ الذي اقترنا بحكم اشتمل على م ن ا س ب ة بين الوصف و الحكم صار ماذا صار ماذا من مسلك ماذا ا ل م ن ا س ب ة ف إ ذ ا اقتصر المستدل على اقتران الوصف بالحكم فهذا من مسلك لاه الايمان و إ ذ ا ذكر ا ل م ن ا س ب ة بين الوصف والحكم فهذا من مسلك لاه ا ل م ن ا س ب ة بس هذا طيب عندما هم ا ك ث ر ا ل أ م ث ل ه يجيبون مثال مصنوع أنا ب م ر ا ج ع ة ب ق ي ة القدوم ا ل و ص و ل ي ه يجيبون مثال مصنوع ي ق و ل و ن ا ل ح ر م ة ا ل خ م س حر من الحكم ث ولا ل ا م حرام ل الحكم ح والمحل م ح ياتي ل المجتهد فيبحث لماذا هذا الحكم م ت ل ب ب أ ي وصف يقول وصف لا الاسكار ا اي الاسكار لإزالته أي لإزالة الإسكار. إزالة العقل العقل المطلوب حفظه أ و لا أ ل ي س العقل مطلوب حفظه أ ل ي س العقل من مقاصد ا ل ش ر ي ع ة أ ل ي س حفظ العقل من مقاصد ا ل ش ر ي ع ة أ ل ا ما ي ت ن ا ف هل أ ل ا إ ز ا ل ة العقل مفسده نعم المطلوب حفظه مناسب ل ل ح ر م ة ل أ ن ا ل ح ر م ة ستؤدي إ ل ى دفع المفسده و دفع ا ل م ف س د ت ه ا م ص ل ح ة ام علي و قد اقترنا بها قال و خرج بابداء المناسبه اه بيخرج اذن ايش تعريف تخريد المناط تعيين العله بابداء مناسبه مع الاقتران تعيين العله يعين, يعين العله يقول العله كذا و يظهر المناسبه بين الوصف و الحب مع الاقتران يعني مع مع الاقتراب بين الوصف و الحكم كون ا ل ع ل ة م ن ا س ب ة للا للحكم طيب قال هي الان ب ي خ ر ش اول شيء قال و خرج بابداء ا ل م ن ا س ب ة ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من اقسام ا ل ا م ا م ترتيب الحكم على الوصف الذي من هو من اقسام ا ل ا م ا م هل هذا هل يعد من مسلك ا ل م ن ا س ب ة لا ل أ ن ه ع ب ا ر ة عن ترتيب حكم على وصف سواء ناسبه أ و لا م ن ا س ب هذا خرج قال وغير ذلك ك ا ل ط ل أ ن ه لا يشكر ف ن ي ج ت م ع على م ن ا س ب ة وسياتي معناه كبان. قال في في الشبه كذلك قال و بالاكتران ابداء ا ل م ن ا س ب ة في المستبقى في السقف تمام ابداء ا ل م ن ا س ب ة في المستبقى من ا ل ا ش ق من السبع يعني بعد أ ن يعني بعد الوصف المبقى الذي يستبقيه ابطل ع ل ي في ا ل أ و ص ا ف ف أ ب ق ى وصفا يعني اظهر أ ب د أ فيه وجه المناسبه ف إ ن هذا إ ي ش تمام ف إ ن هذا لا يعد لا يعد إ ي ش لا يعد تخريج ا م ن ف هذا يعد من مسلك إ ي ش من مسلك السبع لماذا ل أ ن ه ع ب ا ر ة عن حصر اما أ و ص ا ف ثم إ ب ط ا ل ما لا يصلح ل ل ا ش ل ل ع ل م ي ة يتعين الباقي سواء أ ظ ه ر علته أ و لم يظهر ايش علته ل أ ن ه هل يشترط القسوم عين الوصف المبقى هل يشترط أ ن يظهر مناسبته لا لو أ ظ ه ر مناسبته بيكون ايش معاده مع صبر وتقسيم ا ل بيكون ماذا مناسب بيكون ايش مناسب طيب انتهينا هل... منه الحين نحن عرفنا تعريف ا ل م ن ا س ب ة عرفنا تسمياتها عرفنا استخراج ا ل ع ل ة ا ل م ن ا س ب ة يسمى تخريج المناطق و سميناه و ذ خ ل ن ا لكم كلام سيدنا ا ل إ م ا م الغزالي أ ن ه يسمى الاجتهاد في تخريج المناطق تخريج المناطق تمام طيب هذا من أ ه م مباحث العصور طيب بعد هذا الاب يبيننا كيف يحقق المستجد طمع. كيف يحقق ا ل م س ت د أ ان ا س ت ق ل ا ل ي ة وصفه المناسب ما معنى ا ل ا س ت ق ل ا ل ي ة يعني أ ن ه لا ع ل ة معه يعني لا جزء ولا عله ولا ع ل ة ث ا ن ي كيف يحقق المجتهد、طمع. قال إ ذ ا ا ت ر ض عليه في منع استقلال علميته فلا يحدد استقلال وصفه إ ل ا بالصبر و التقسيم سيرجع الى الصبر و التقسيم سيرجع الى الصبر و التقسيم لماذا من اجل ماذا ما هو من اجل إ ث ب ا ت العلم من أ د ل أ ن يبين أ ن ه لا يوجد وصف مناسب إ ل ا وصفه أن وصف ب هذا من سبل الاشتراك و وصف هذا من سبل, الاش... الاشتهاد. سبل الاشتهاد. هذا من اهم ل ا ج ت ا هذا د ن أهم ا ل أ ش ي ا ء و أ د ق ه ذ ا سبب وهذا ت ي شيء بشيء ر ن ا مخرج يعني شيء إ ب د ا ع كبير من, من علماء المسلمين أنه كيف سبب وطول ل ع من م خلال ع م ل ي ة س ب و ه ا ع م ل ي ة صبر و ت خ ص ي ن ح ص ل وافضل هذه ا ل ع م ل ي ة تمام حتى ا ل آ ن الغربيين استفيدوا منها لانه يشي و يقول لك ركز معي ا ل آ ن عندكم العلوم ثلاثه العلوم ت ق س ي م ة على مستوى العالم ثلاثه يا اما علوم ر ي ا ض ي ة يا اما علوم إ ن س ا ن ي ة يا اما علوم ط ب ي ع ي ة أ ي علوم تا تخرج عن هذه الثلاثه من العلوم ا ل ع ل ل و م ا ط ب ي ع ي ة و العلوم ا ل إ ن س ا ن ي ة و العلوم ا ل ر ي ا ض ي ة كم ثلاثه ت ب ق ي معين اريتاذا طيب إ ذ ا علمتم هذا تمام ب د أ ن ا تمام في العلوم الرياضيه ايه العلوم الرياضيه في العلوم الطبيعيه تعرف كيف يصلي إ ل ى ا ل نظريه يسوي فرضيه ويجيب عده ا ف ت ر ا ب ا ت واحد اثنين ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة خمسه س ت ة س ب ع ة ثمانيه عشره ا ف ت ر ا ب ا ت ثم يسوي عليها التجارب ي خ ت ب ر ه ا على و ح د ة يشرب شوف ايش نتيجه حملها و هو نفسه هذا ع ق ل ن ا ع ب ا ر ة عن حصن ل و ص ف ثم اختبارها على وصفه و وصف. يعني الآن لك اسمعي ا ل آ ن صاحبنا هذا تمام يريد أ ن يبين لنا كيف يبين استقلال وصفه نقول لهم ما يبين استقلاليه وصفه إ ل ا ع ب ا ر ة عن لا بد من مسلك السمر و التخسيط ايجمع ا ل أ و ص ا ف ا ل ص ا ل ح ة ل ل ع د م ي ه و أ ث ب ت تمام وجه ا ل م ن ا س ب ة بين هذا الوصف والحكم يفطر ا ل م ن ا س ب ة في ا ل ب ق ي ة ت م ا م حينئذ ا ب ل ق و ن نحن إ ذ ا اعتمد على السبر و ا ل ت ق س ي ر حينئذ سنقول أ ن هذا هو وصفك المناسب الوعي إ ذ ا لن نسلم له أ ن هذا هو م س مناسب وصفه الوحيد إ ل ا إ ذ ا قام ب ع م ل ي ة السبر و ا ل ت ق ه س ي ق ر أ و يحقق و يحقق بالبناء للمفعول استقلال الوصف المناسب في ا ل ع ل ي ة بعدم غيره من ا ل أ و ص ا ف بالسبر 私はそれ قال ويتحقق ويحقق استقلال الوصف المناسب في ا ل ع ل ي ة ويحقق استقلال تمام الوصف المناسب في ا ل ع ل ي ة تمام ويحقق استقلال الوصف المناسب في ا ل ع ل ي ة يعني نتحقق أ ن هذا الوصف مناسب تقل مناسب ت م ا م بماذا قال بعدم غيره من ا ل أ و ص ا ف انه لا يوجد اللغو لكن ما يكفي هنا قول المشتهد بحثتك ولا ما جئت ه ن ا لا بد من السبب لا بد من إ ي ش قال غير من ا ل أ و ص ا ف ب ا ل س ب ر يعني ب ا ل س ب ر و ا ل ت ص ي ق معناه انه يتبع كل ا ل أ و ص ا ف يحصرها ي ب ط ل ما لا م ن ا س ب ة فيه و يظهر ب المناسب ق ي ي و ا ل م ن ا س ب ة فيه و يظهر المناسبه فيه طيب قال, قال و يحقق بالبناء للمفعول استقلال ا ل و ص ل المناسب في ا ل ع ل ي ة بعدم غيره من ا ل أ و ص ا ف ب ا ل س ب ر لا بقول المجتهد لا بقول المستدل ماذا قال بقول المستدلي بحثت فلم أ ج د غيره بحثت فلم أ ج د غيره بحثت فلم أ ج د غيره و ا ل أ ص ل عدمه يعني ويقوله و ا ل أ ص ل عدمه قال بخلافه في السبر بخلافه في السبر فانه يكفي يكفي انه يقول تمام بحثت فلم أ ج د غيره والاصل عدم غيره يكفي في الصبر ليش يكفي في الصبر وهنا ما يكفي يعني هنا ما ي وفي الصبر يكفي تعرف ليش في الصبر يكفي قال ك هنا ذكر لك العلم قال, قال, قال, قال لانه لا ط ر ي ق له ثمه يعني في الصبر ثمه يعني فين سواه سوى قوله بحثت فلم أ ج د غيره ولا اصرو عدم لانه هناك يريد حصر أ و ص ا ف وهنا يريد عدم وجود اوصاف مناسبه وهنا يريد, وجود أوصاف مناسبة. وهناك يريد حصر أ و ص ا ف لا مانع هذا هو طريقه ما في طريقه ث ا ن ي م انا في طريقة ث ا ي أ ن جرت أ لكم ع ب ا ر ة عن سيدنا غلاه ده سنوان قام ر ايه ق سيدنا الغزالي اسمع ق ا ل سيدنا الغذالي قال م ل م ا تكلم على ا ل ح ص قال فيحصل جميع ما يمكن ان يكون عله اما بان يوافقه ا ل ق ص م على ان الممكنات ما ذ ك ر وذلك ظاهر او لا يسلم فان كان مجتهدا فعليه سبر بقدر امكانه حتى يعجز عن ي ر ا ج غيره و إ ن كان مناظرا فيكفيه أ ن يقول هذا منتهى قدرتي في السبق ف إ ن شاركتني في الجهل بغيري, بغيري التي مك ما لزمي و إ ن اطلعت على ع ل ة أ خ ر ى فيلزمك التنبيه عليها حتى أ ن ظ ر في صحتها أ و في صحتها أ و فسادها تمام انا أ ق و ل هذا منتهى قدرتي و في السبق قال ف إ ن قال اسمع و ح ي ط ظ ر في هذا ا ل م ج ا د ل ة ايش قال لا يلزمني ولا أ ظ ه ر ا ل ع ل ة و إ ن كنت اعرفها انا ما ي ل م ه ا و إ ن كنت أ ن ا اعرف ا ل ع ل ة ما اروج اي يقول فان قال لا يلزمني ولا اظهر ا ل ع ل ت و إ ن كنت اعرفها لا سيدنا الغزالي فهذا عناد محرف هذا عناد وصاحبه إ م ا كادب و إ م ا ف ا ت في كتمان حكم مسه الحادث ولا ي ط ا ل ومثل هذا الجدل حرام وليس من الدين حرام وليس من الدين طيب انا موضع الشاهد في ا ل ع ب ا ر ة التي نقلتها لك من المستصفى ا ل آ ن أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ب ي ن لك ان ه في السبر هناك هذا منتهى قدرته ولا خ ل ي ق ة له س و ى قال و ل أ ن المقصود هنا لماذا لا بد من السبر بيان اثبات استقلال وصف صالح ل ع ل م فلن يقول ع ن ي ي لنا أ ن هذا الوصف صالح ل ع ل م ي ة وحده إ ل ا بمساله لا إ ل ز ر طيب ل ع م وثم هناك إ ي ش المقصود نفي ما لا يصلح لها نفي, نفي ما لا يصلح لها طيب ا ل آ ن بندخل إ ل ى موضوعنا بعد ما انتهينا من هذه ا ل م س أ ل ة ا ل آ ن بنات إ ل ى أ م ر ن ا هناك ت الآن ل تعريف المناسب هو ا ل ع ل م الوصف المناسب أ و ل ي ا إ ي ش قال وصف أ م ع ن ى ك ل م ة وصف كل ما قام بغيره فهو وصف إ ي قضى عليه ايش بعد وصف ظاهر أ ر د الظاهر الفاضل ي و ه منضبط ق اين ت م ط ب منضبط ايوه يحصل عقلا من ترتيب الحكم من ترتيب عليه تمام يحصل عقلا من ترتيب حكم عليه طيب علي. علي. لا يسقط ل كونه مقصودا للشعر يحصل ما يصلح ح هو كونه مقصودا للشارع و م ا ذ مقصود الشارع في بسو... بيانيه من ايش حصول ماذا سيصلح ة او دفع م ف س ه هذا هو ت ف ص ل عليه هذا هو تعريف لا تعريف ا ل م ل ا س ي ع ا م ن ا ج ب ي د ع و وصف س هنا ما ن س أ ل ك م عن الاخبار <تصفيق> بعدين انا كنتم درس وصف تمام ظاهر وصف كل ما قام بغيره فهو صف تمام ما لا يقوم بنفسه تمام ويقوم بغير هذا الوصف وصف ب ي هدى ا س و أ طويل قصير تمام اي اوصاف مرت علينا أ ن و ا ع العلاج ووصف طيب ظاهر خرج بالظاهر ل ى ا ل ب ا ق ي منضبط خرج به ا ل م ط ل ق تمام يحصل تمام يحصل فعل مبارك هذا الوصف المناسب يحصل عقلا من ماذا من ترتيب حكم عليه يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه من ترتيب الحكم عليه إ ي ش ليحصل تمام يحصل ن ف ل ه ع ر ا ب من ايش عرافه يحصل ما يصلح قومه مقصودا للحق م ي ن يحصل م ي ن فاعل يحصل وصف ظاهر منضبط يحصل ان الفاعل هو ها ها ها ه ها ي ن فاعل ما اين فاعل يحصل اه طيب ل ح ض ه تمام خلصنا اسمع طيب هذا وصف ظاهر و منضبط يحصل تمام ما يصلح ق و ن ه مقصودا من حصول م ص ل ح ة او دفع م ف س د ة عقله تمام يحصل ما يصلح ق و ن ه مقصودا من ماذا من ت ن ت ي ب حكم يسعد ا ذ ا ما فاعل ما فاعل يحصل طيب يحصل و ا فاعلها ضمير مستتر يعود على الوصف ما ما اين فاعل يحصل ل ح ظ ة وصفان ظاهر منقبض يحصل عقلك تمام من ترتيب حكم عليه لا كله واضح لكن الان إ ش ما ي ص ر ح ق و ن ه مقصودا للشارع أ ع ر ف ه الذي ي ص ر ح ه يحصل الذي يحصل الذي اه غيظ غيظ غيظ اذا المادي بتكون فاعل شكرا الظاهر ما بتكون فاعل يحصل ه ي ا خ ر ج من شكرا تاملوا ب ا س ت ع م ه فاسد الله المنضبط يحصل و ا عقلا يحصل الذي يصلح كونه مقصودا من حصول مصنمه عقلا تمام؟ يحصل الذي يصلحه هذه صله الموصول. الموصول لا محل لها من الاعراب الصله الموصول ل ي ش يصلحه هذا ما يحصل ما يحصل الذي تمام؟ كشفه الان صلته أ و ك ن ه مقصودا من حصول مصلحه او دفع م ق ص ل د ا من ماذا يحصل هذا هذا ي ح ص ل من ماذا من ترتيب الحكم عليه يعني من ترتيب الحكم على الوصف الظاهر المنظم يحصل هذا ك ن ه مقصودا من حصول مصلحه او دفع مقصودا هذا ا ل ت ع ل ي ه ع ن د يا قارصه ق ا ل ا قارصه ا ل ت يا قارصه قالت يا قارصه ت ي قارصه قالت يا ق ا ر ق ت يا ث م ا ن ي اوه تمام حلو ح س س شفشي مسوي وهاي تعني تمام زين زين عباره زي. حين شويه لأ شويه قوي عباره شويه, شويه, شويه خلك من اسمع خلك من الوصف ظ ا ه ر ه من ظ ب ل يحصل ا فتسمعي الابان ظ ل ل ه يحصل يحصل الذي من فعل فعل ل قصد ا ذ يحصل لا ي الذي ي ح ص ل الذي ي ص ل ح كونه مقصودا ي ل ش ا ر ع من ترتيب الحكم على عدس الذي هو مناسب وصف واحد اشهر عندنا وصف واحد او وشي وصف مناسب وصف مناسب من الحكم, من الحكم الأولى. اولا وصف و ص ف ث ا ن ي الحكم الثالث تمام أ ن ا ل و س ط مناسب ل ي س الحكم تمام تمام وان ا ل م ن ا س ب ة تحصل ع ق ل ي ة تحصل و ماذا عقلا من ترتب الحكم على على الوصف من ترتب الحكم على ل ي ش على الوصف و ر ج ع ل ل ت الكتاب ب ا و المناسب الماخوذ من ا ل م ن ا س ب ة ا ل م ت ق د م ة وصف و لو ح ك م ة حتى لو ك ا ن الوصف ح ك م ة ض ي ب م ا ش ا ت ف ل ل ظ ا ه ر تمام منضبط يحصل ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مفسده او دفع من حصول م ص ل ح ة أ و دفع مفسده كيف يحصل عقلا حال ة كونه إيش؟ حال ة كون الحصول إيش؟ عقلي من ترتيب الحكم عليه من ترتيب الحكم عليه إ ذ ا ن يحصل مقصود الشارع تمام عقلا من ترتيب الحكم عليه إ ن هو اول شيء وصف ظاهر م ن ب ط هذا الوصف المظاهر ا ل م ن ب ط يحصل مقصود الشارع وش مقصود الشارع من, من جلب م ص ل ح ة أ و دفع م ا ف س ي يا ابنين من ترك عقلا وين الحصول يحصل هذا؟ في العقل مش من ل ا ف ق مش من خ ا ر ج الحصول هذا الحصول هذا مش من خ ا ر ج هذا حصول في ن في الذهن يحصل عقلا من تركب الحكم عليه يعني على الوصف الظاهر المنطق إ ن شاء الله ي ج ح ن ا ايش ا ل ت و ح ي ا ل ع ب ا ر ة القويه ه ي حال عنده ا ل و ج ي ا ح ق ي ق ي هنا ه ي حال عنده ا ل و ج ي ا ح ق ي ق ي ها نشوف ايش العباره ما حيطه ليش عندنا هنا نشوف صاحبنا ايش ها هنا قال ما يصلح هاشم فاعل يحصل وقال وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح فقوله ما يصلح فاعل يحصل كمان فاعل يحصل من حصول مفصل معها و دفع مفصله بيان لما في يحصل ايش هو يحصل دفع م ف س ل ه او درب مفصل تمام ممتاز طيب اذا فعل تمام ب ن ع ي د ه هو المناسب و الماخوذه هذا اربع ا ق و ا ت من المناسب هذا اللي اختاره شيخ ا ل إ س ل ا م وصف و ل و حكم ظاهر من ظهر يحصل م ا م يحصل ما يصلح كونه مقصودا للشارع في ش ر ع ي ة ذلك الحكم من جانب م ص ل ح ة أ و دفع ا مفسده عبلا على كون الحصول عقلي من ماذا من ترتب الحكم على الوصف يعني المناسب ع ب ا ر ة عن ا ل إ س ق ا ط و صقباه من ضبط تمام يحصل م ق ص و د الشعب من دفع م ف س د ت ي ا ز ا ل ة العقل من ترتب الحكم ع ل ي ه و ه و ل طبقناه هل ب ق ن ا ه ه ن ا ه ل ط ب ق ن ا ل ط ن ا ه ل ط ب ق ا ه ه طبقناه ل ط ا ل إ س ك ا ر ه ا ه هل ط ن ا ه ل إ ب ق ن ا ه ط ب ق ن ل ط ق ن ا ه ا ه هل ط ب ق ا ه هل ن ا ه ل ب ق ن ا ه هل ط ب ن ا ه هل ن ا ب ط ب ق ن ل ط ا ه مقصود الشارع من دفع مفسده ازاله العقل من, من ترتب ا ل ح ر م الحرمة على هذا الوصف يحصل م ا ل ا مقصود الشارع وما مقصود الشارع دفعه مفسده ل إ ز ا ل ن العقل ا يا سلام افهم هذا وش دفعته سهل عليه تمام ما نقول لك طبقت وعرف تطبقه تمام يالله اليس م ا تتكلم هذا اختبار ا ل ا طبقنا طبقنا على ا ل إ س ك ا ر ايش قلنا ا ش قلنا ه في الاسكار الاسكار وصف ظ ا ه م منضبط يحصل مقصود الشرع ا تمام منه يحصل مقصود الشرع ا من دفع مفسده ا ز ا ل ة العقل من ترتبي من ترتيب الحرمه عليه طبقنا وصف ا ل مناسب قلعي هذا وصف ا ل مناسب ا ل إ س ق ا ط وصف ظ ا ه ا ل منضبط يحصل مقصود الشارع من دفع مفسد من دفع م ف س د ة إ د ا ر ة العقل من ترتيب الحرمه على إ ن م ا مقصود الشارع إ م ا دفع م ص ل ح ة إ م ا ذلك م ص ل ح ة أ و دفع م ف س د ة و ايش هي تمام قلنا لكم مقصود الشارع هو إ ي ش تمام مقصود الشارع إ ي ش هو أ ن يحفظ على الناس دينهم و نفسهم و أ م و ا ل ه م و عقولهم تمام واعرض اي جميل جدا عليه قد و ص ل إ ن شاء الله في ايش اتفقتم على م ح ا ض ر ة الاثنين ها اخبروه هو ايه اهم ها مهم ها انا اليوم اجيب قادوا اللي كي هو يعرف. ايه؟ اليوم كان غير موجود. كلمت العميد ولا لا لكن... قاعة في قاعة موجودة. في قاعة تأكدتوا قاعة خالية اذا القاعة القالية طالس لكن من كلمت كلمت قلبت طالس الاولى في الشاعر الاولى سيدي بيسم كي يعرف غير رئيس شيء في في في موجود موجودة موجود موجود موجود بس فقط في م بالمحاضره اولى تكون للقاعه قاريه كيف ر أ ي ت م الاختبار وسط وسط وسط لكن يميل إ ل ى الصعب شوية كيف وصلت لكن يميل إ ل ى الصعب يعني خ م س ة وخمسين ب ا ل م ئ ة صار كيف ا ص ا ر خ الثاني هذا سهل الرعاف ينقب الرؤوس قياسا عن خالد السبيل و ج ا ب ع عن خالد النجوس اعترض الشافعي وقال لا ي س ا ل ي من عند خالد النجوس بل عند القرن ا ل س ا ب ع ي بين نوع حلة كل من المسلمين والمعترض من, من ح ي ن التعدي ة والفصول أ ي منهما عنده م ت ع د ي ة واي م ن ه ا عنده ايش ق ا ص ه قل هذه عنده متعديه ونحن ا ما قلنا لك يعني لماذا <تصفيق> الذي بس ذ ينقل هذه العله متعددا من مراد من وصف المعارضه من وصف المعارض, <تصفيق> الوصف المعارض وصف م صالح ا ل ع ل ي ت ك ص ل ا ح ي ة تمام <ومضح. تصفيق> وضح ذلك مطبقا وضح ذلك تطبيقا على موضع السؤال وما تمام الخروج من السبيلين وصف المعارضه تمام يصلح ل ل ع ل ي ي ه وفقد اختلاف العيش بالفرع الفرع الذي هو اربع ل يرى شيخ ا ل إ س ل ا م ان هذه ا ل م ع ا ر ض ة لا تشترط انتفاؤها في ا ل ع ل ة ولا انتفاؤ المعارضه لماذا <تصفيق> هل هذا القياس يعد القياسا مركب ا ل <تصفيق> أ ص ل لا شك هذا القياس مركب ل ا اتفق على ع ل ة ا ل أ ص ل واختلف في, في علته هل يعد و ا خصم حجه على خصمي لا لماذا لان ا خ ص م تمام لا يرى وجود العله في الاخره ل ا ل ح ن ف ي أ ن يدفع اعتراض الشافعي بترجيح وصفي على وصف المعترض الشافعي مع التعليم أ ل بين الوزير المطلوب معتمد شيخ الاسلام ايش لا يكفي لا يكفي او لا لا يكفي الترجيح لماذا ا ح ت م ا ل ا من جواز ان تكون العله غيرها بناء على جواز يتعدد له العلم ش و ي ة بس شوية فهم فك... وهذا ا ل س ؤ ا ل يعتبر هديه لو انت واحد ف ك ر فيه ش و ي يعني واحد ساعد في الجاهل هديه هديه د ي ه ه د ه ه ه ا مشكله بس ما نريد حفظ ل ر ح ن ا من الاصول وش بعد ا ل و ص و ل اذا واحد بقي انا اجلس ا ن ا ج ي ب بعض الطلاب يعني يكتب لك كل شيء ت ع ر ف ه ن ا ل ط ا ل ب ا ل ل يحفظ ي بس ط <تصفيق> لان يقول لك يا أ س ت ا ذ تدخل الجواب اللي تريدك يحفظ يحفظ لكن هذه الاسلحه يقول لك مين يحفظ؟ <تصفيق> <ومنا>؟ <تصفيق> من يحفظ ومن من يعبر ن من ومن يعبر <تصفيق> سؤال العير كنا كنه صعب حصلنا سؤال العلال سهل لان ه الطلب ا الله يحفظون بس احفظ ف أ ن ت ما ب ت ي ب ن و عندك م ب ا ش ر ة لا بد قائل ادخلها فيه اكتبوا يم... لنا ما حرق له عاده في تعريف القياس الصحيح اكتب لنا عاده عند الحامل يقول ل ه ع ر ض ف القياس الصحيح اكتب لنا مساواه الفرعي ل أ ص ل عند الحامل أنا مش تعريف القياس الا الصحيح قال و إ ن خ ص بالصحيح و حذيفه عندك عند الحامل تبث هذا لا يرمحك اه؟ ه لما نقول لك س ي ن ا ث ن ي ن يذكر الاقوال باش ت ذ ك ل الاقوال واحد فقال ل ه ه د ي ر تمام هديه يعني تسمع اقوالها تسمع اقوالها ما ما فيها هديره ه ك ل ه طاقه كله بسحب تمام فيه صار فعم فيه تمام من الان استعد الان ب د ل و ا جهدا في الاوراق ان شاء الله يوم, يوم الخميس ر ب و ع يوم ا ل بدي لكم ورقه نحدد فيها ايش كيف تكون و ر ق ة العمل تمام اختيار الموضوع تمام دعس المرشع ترتيب الدفتر